إن تككروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى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 وعد الله لا يخلف الله الميعاد أَلَمْ تر أَنَّ الله أَنزَلَ من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مسترا ثم يجعله حطاما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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يقضيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل الله يتعفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول يا حسرة على ما فرقت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هَدَانِي لِكُنْتُمْ من الْمُتَّقِينَ أَوْ تقول حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال له وزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين